الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قلب الله المعين وعلى آله وصحبه والتبعين ومن ترعهم بإحسان إلى يرده كنا وقفنا على نوع من أنواع العبادة هو الخوف من الله جل وعلا والله سبحانه يقول لا تخافوهم واخافوني ان كنتم مؤمنين ويقول سبحانه لا تخشوهم واخشوني فالخوف من انواع العباده القلبيه والخوف ينقسم الى اقسام القسم الاول خوف طبيعي فهذا لا يؤثر على العقيده كما قال الله عز وجل فخرج منها خائفا يترقب فالى الذي سنصره بالامس يستصرفه هذا هو الخوف الطبيعي الخوف من العلى من الاسد هذا لا يؤثر على العقيده وعلى التوحيد او الخوف من الحياه النوع الثاني من انواع الخوف الخوف الذي يتسبب في ترك واجب او فعل محرم خوفا من شخص من الناس فهذا لا يجوز وهو نوع من الشرك الاصغر كما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله النوع السالب من انواع الخوف وهو خوف العباده الذي يكون لله عز وجل ولا يجوز صرفه لغيره كما قال الله سبحانه ولمن خاف مقام ربه الجنات ولمن كما قال سبحانه فان من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيمه هي الماوى واما من خاف مقام ربه وانا على الجن وانا جنه وانا عن النفس عن الهواء فان الجنه هي المعوى وهذا هو خوف العباده لله سبحانه النوع الرابع وهو خوف الشر وهو وهو ان يصرف عباده الخوف لغير الله عز وجل كما يسلفوا اهل الجن او الاموات او المقبورين يعتقد انهم ينفعونه ويضرونه من دون الله عز وجل فهذا شرك بالله سبحانه مرتق من المله فيجب ان نخلف عباده الخوف لله سبحانه ولهذا يقول تعالى في الحديث القدسي لا أجمع بعبدي بين خوفين ولا أمنين من خافني في الدنيا أمنته في الآخرة ومن أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة هذا صلى الله وسلم على الدين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين